غير الْمَغْضُوبِ عليهم وَالضَّالِّينَ ٱلَّذِينَ إِذَا هُمْ عَلَىٰ نَغْمَةٍ وَٰحِدَةٍ ٱنْفِطَرَتْ مِنْهُمْ وما كَمَثَلِ وما ٱلْأَسِيرِ إِنْ أَخْرَجَ صَوْتَهُۥ فَكَانَ عَلَيْهِ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 أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها, سميتموها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 الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتمعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مِنَ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بمن اهتدى.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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلَهُ أَكْدَاهُ أَعِيرَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّى بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى أَلَّا تَزِغْ وَازِرَةُ وَازْرَ وزر أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إلا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ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 من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من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 ازيفه الآزفة ليس لها من دون الله كاشفه اف هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا الله أكبر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 يُنْظُرُونَ إلى الدَّاعِي يقول الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ اللَّهُ